اثنان قراءة الحروف العربية بشدة أب بت بث حج صح ضخ قد لذ هر رز مس هش حص عض بط حظ دء بغى لفه حق فك كل أم إن وهى